من حقوق, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين. وبالوالدين إحسانا فكأن قائلا قال كيف أحسنوا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 فتحصل من هذا يا إخوة أن الاحسان إلى الوالدين يكون ببذل المعروف وكف الأداء وإدخال السرور والدعاء لهما والتواضع لهما من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لإجابة الدعاء. ثم البر سبب لبر الأبناء بالأباء. وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل من حقوق, الوالدين من حقوق الوالدين قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم عنفه ثم رغم عنفه ثم رغم عنفه قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه كلاهما أوحدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة من حقوق, الوالدين من حقوق الوالدين فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لإجابة الدعاء وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن اويس بن عامر القرني كما عند مسلم له والدة هو بها بر قال لعمر له والدة هو بها بر لو استطعت أن يستغفر لك فافعل يعني النبي يأمر عمر يقوله لو استطعت أن يستغفر لك فافعل له والدة هو بها بر قال أصبغ ابن زيد إنما منع ويس أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه من شدة بره بأمه لأنه كان موجودا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذهب للنبي ليبايعه ويسلم به وينال صرف الصحبه بقي عند امه يبرها حتى مات النبي عليه الصلاه والسلام ولكن من شده بره يقول لعمر الفاروق ثاني رجل في الاسلام بعد النبي عليه الصلاه والسلام ان استطعت ان يستغفر لك فافعل يعني عمر يسال هذا البار الاستغفار له انظر الى البر وثمرته ثم البرأي والأفراض سبب للبركة والخير والنعمة والزيادة في كل شيء فعن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسلط له في رزقه من أحب أن يفسط له في رزقه إذا تشكو ضيق العيش وعندك والدان من أحب أن يفسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحيم متفق عليه وعن نبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا لصيلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا انظر إلى تعجيل ثواب البر في الدنيا قد يكون إنسان فاسق عاصي عنده مبقات ولكن بار وصول وان اهل البيت يكون فجرا فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا وما من اهل بيت يتواصلون فيحتاجون يعني الفقر والحاجه تاتي من عدم الصلاه اذا اردت الغنى فاصر رحمك ثم البر سبب لبر الابناء بالاباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل في صحيح الترغيب والترهيب عن العوام ابن حوشة قال نزلت مرة حيا يعني حي من أحياء العرب نزلت مرة حيا وبجانب تلك الحي مقبرة قال فلما كان بعد العصر انشق منها قبر من القبور فخرج منه انسان راسه راس حمار وجسده جسد انسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر قال فاذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا عجوز تغزل غزل معروف عندكم تغزل شعرا أو صوفا فقالت امرأة من الحي ترى تلك العجوز قلت ما لها قالت تلك أم هذا قلت وما شأنه قالت كان يشرب الخمره فتقول له امه كلما دخل على يا بني اتق الله الى متى تشرب هذه الخمره فيقول لها انما انت تنهقين كما ينهق الحمار قالت فمات بعد العصر فهو كل يوم ينشق عنه القبر بعد العصر فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر وقال الاصمعي رحمه الله حدثني رجل من العرب يقول أسمعي حدثني رجل من العرب قال خرجت من الحي أطلب وعق الناس وأبر الناس قال فكنت أطوه بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ ما هو شيخ وابونا شيخ كبير ما هو شيخ الذي شاخ من الزمان وطال عمره من الأيام قال حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في عنقه حبل وهذا الحبل معلق به دلو وهذا الدلو كبير يقول دلو لا تطيقه الإبل في الهاجره والحر الشديد أي في وسط النهار قال وخلفه شاب خلف هذا الشيخ شاب وبي وبيده رشاء من قد ملوي رشاء وحبل كبير ملوي قال يضربه به قد شق ظهره بذلك الحبل قلت أما تتقي لها في هذا الشيخ الضعيف أما يكفيه ما هو فيه من من هذا الحبل حتى تضربه قال سكت إنه مع هذا أبيه فقلت فلا جزاك الله خيرا قال اسكت إنه كان هو يصنع هذا بأبيه وهكذا كان يصنع أبوه بجده فقلت هذا عق الناس الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا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 ثم رغما عنفه ثم رغم عنفه، قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه كلاهما أو حدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين